لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ نَمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ حَرِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد